بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللباد أيحسب ألم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناهم يَدَيْن فَلَقَت حَمَ الْعَقَبَة وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فك رقبة أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذا متربة ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا